ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهم متكل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحوا به الحق فاخذتهم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 114. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 115. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ يَقُضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فخَذَهُم اللههُ بِذُنُوبِهِم وَمَا كانَ لَهُم مِنَم اللهِ يواق من ذَنكَ بِأَهُ كَان التَأتِهِم رسُلُ بِالبَّناتِ فَكَفَوا فَأَخَذَهُم اللههُ إِهُ قوَو شَدذ النَّ قاب وَلَ قَدَرُ سَلْناامُ سَابآياتِ نسُفَال مُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ساحرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوا ابْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلًا الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 نَجَن وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّار تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم وَأَنَا أَدْعُوكُم إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّار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 124. إن الله بصير بالعباد 125. فوقاه الله سيئات ما مكروا 126. وحاق بآل فرعون سوء العذاب 127. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.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 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَتُهَا يَا الَّذِينَ دَعَوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ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 ما هو بباله فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس وَقَالَ يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن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 Somma yohre yo comprefla Soma li tablorou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 نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُنَّكَ فإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سُلَمًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَخُصَّ عَلَيْكَ